وَإِذَن أَثْقَلْنَا عَلَى النَّاسِ مَسَّنًا مِنْ بَضْرٍ أَمْسَتْ of the حيط <تصفيق> به متاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنت نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام اختلط وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا طَائِرَ السَّمَاءِ مَثَلاً لَّهُ مَا فِي الْأَرْضِ فَمَا لَهُم مِّن الص الأيا فيقوممي ت